وحفة كبالي أهديني بسحر هوا أحب الحب أمال بسام في أحلامي وتفبيهني أيامي وعيش بيبهه أحب الحب بايال في خيالي هنيني وحفة كبالي أهديني بسحر هوا أحب الحب أمال بسام في أحلامي بيهني ايامي وعيش ببراه احب الحب احب الحب <تصفيق> يطول طول العمر واستنى معاد الحب يدوم العمر اتمنى نعيم الحب نعيم الحب لطول العمر واستنى مع الحب نعيم الحب ويوم في العمر الحب, أحب الحب. صحاري ولحنيه في وداني وغني مع نحب الحب قلت خالي غني ووفي جبال بيديني مسحر الحب بشيل الحزن صحاري ولحنيه في وداني وغني مع نحب الحب نحب الحب مهما العمر ما أدلهم العمر معي بالخط. معي بالخط. العمر ما لا بتف بيهن